جلت هذه التلاوة من المسجد الأمام الحصين رضي الله عنه في عام ألف وتسعمائة التلاوة من صورة المؤمنين. اللهم الله وسلم على محمد में کنید كما الى هذه التلاوة القرآنية العاطرة لما أثر منايات الله بينا من سورة المؤمنون تلاها علينا القرم شيخ شعبان عبد العزيز الصجاد سجلت هذه التلاوة للمسجد الإمام الشهيد رضي الله عنه في عام 1988